ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا نقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق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 لِلكَ بِ بأن اللهَّ مَوْول الذيينَ آمنوا وَأَنَّ للِكافِرينَ لا مَووللَم إِ الله يُيدَخِر الذيينَ آمَنُوا وَعمِرُ الصالِحَاتَِ النَّاد. 119. جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مكوا لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلفناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن دين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسنه وأنهار من لبن, وأنهار من لبن لم يتغير طعمه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 واشتغفر لذابك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَةَ مَغْشِيٍّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ ضَعَفُوا وَقَوْلُهُمْ مَّعهُوفٌ فَإِذَا عَدَبَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ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 فَكَيْفَ إِذَا تُوُفِّيَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ تَبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسَدٌ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَن يُقْضِيَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَٰكِنَّ فِي نُفُوسِهِمْ ظُلُمَاتٍ لَّابِثِينَ حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَيَقُولُوا إِنَّ الْإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ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 انما الحياه الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا يبتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسالكموها فيحكمكم تبخلا ويخرج اموالكم ها انتم ها اولاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمن